كل شيء وانظر الى الصوم قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس في خير ما عدل الصبر وفي حديث اخر ليس في الصحيحين واخر السحور لماذا لان تاخير السحور اقوى على الصوم مما لو تقدم والمبادرة بالفطر أسهل وايصل على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الضمن فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن العيسر أكثر فأنت يسر على نفسك كذلك أيضا في في الأعمال إذا رأيت أنك إذا سلبت هذا العمل فهو أسهل وأقرب ويحصل به فلا تكلم نفسك في أعمال أخرى أكثر من لابن وانت لا تحتاج اليه فافعل ما هو اسهل في كل شيء خذ هذه قاعده ان اتباع الاسهل والايسر هو الارزق في النفس والافضل عند الله ولا تعسروا يعني لا تسلك طرقه العسر لا في, معامل... في عبادك ولا في معاملات ولا غير ذلك فان هذا منهينا لا تعسر ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس سأل عنه قالوا يا رسول الله هذا صائم نذر ان نسوم ويقف في الشمس فنهى وقال له لا تقف في الشمس لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشق والرسول عليه الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تأسف الجلال الثالث قال وبشروا ولا تنفروا بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائما البشار بشروا أنفسكم وبشروا غيركم يعني إذا عمل فاستبشر بشر نفسك عميت عملا صالحا بشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا اتقيت الله فيه لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين إذا دعوت الله بشر نفسك أن الله يستجيب لك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولهذا قال بعض السلف من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة لأن الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم فأنت بشر نفسك بكل عمل وهذا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويعجبه الفعل الفعل لأن الإنسان إذا تفاعل نشر واستبشر يحصل له خير إذا تشاء فإنه ينحسر وتضيق نفسه ولا يقدم على العمل ويعمل كأنه مكرم فأنت يسر بشر نفسك كذلك بشر غيره إذا جاءك انسان مثلا قال فعل كذا وفعل كذا وهو خائف فبشر اغسل عليه السرور ولا سيما في عياده المريض إذا عدت مريضا فاقول له ابشر بخير وانت إلى خير ودوام الحال من المحال والانسان يصبر ويحتفظ ويؤجر على ذلك وما اشبه ذلك أنت اليوم وجه طيب وجه وما اشبه هذا لانك تدخل عليه السرور وتوشره فانت اجعل طريقك هاته فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك البشر ادخل السرور على نفسك ادخل السرور على غيرك فهذا هو السيف ولا تنكر يعني لا تنكر الناس عن الاعمال الصالحه ولا تنفرهم عن الطرق السليمة شجعوهم عليه حتى في العبادات لا تنفروهم ومن ذلك أن نطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة فإن معاذ بن جبر الله عنه كان إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ذهب إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة فدخل يوم من الأيام في الصلاة فشرع في صورة طويله فانصرف بعض الناس انصرف رجل وصلى وحده فقيل نافق حلا فذهب الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن معاذ أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أفت كانوا أنت يا معاذ وكذلك رجل الاخر قال, قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم منفكرين فايكم اما الناس فللخفيه فالتنفير لا ينبغي لا تنفر الناس لن لهم حتى في الدعوه الى الله عز وجل لا تدعوهم الى الله دعوه منفر لا تقل اذا رايت انسانا على خطا يا فلان انت فيك انت قلق انت عصيت إلى لا لا ينفرهم هذا يزيدهم في التمادي في ولكن اجره بهون ولي حتى يالفك ويالف ما تدعو اليه, ما تدعو إليه وبذلك تمتثل امر النبي عليه الصلاه والسلام في قول بشروا ولا تنكروا فخذ هذا الحديث ايها الأخ خذه رأس مال لك يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنكروا سر الى الله عز وجل على هذا <تصفيق> على هذا العصر وعلى هذا الطريق وسر عباد الله على ذلك تجد الخير كله والله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا انلني الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 بسم الله الرحيم هذه الاحاديث ذكر النووي رحمه الله في باب الرفق والحلم والاناء من كتاب رياض الصالحين وسبق الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفر ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا فيه الامر بالرفق والحث عليه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم, يحرم الخير كله يعني إن, أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره فإنه يحرم الخير كله أي فيما تصرف فيه فإذا تصرف الإنسان بالعنب والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل، وهذا شيء مجرم مشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنب والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناء وسعة الصدر حصل على خير كثير وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما غفيقا حتى ينال الخير أما حديث ابي هريره فهو أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تعرف فردد مغارا وهو يقول أوصني قال لا تغضب والمعنى لا تكن سريع الغضب يست يست يستثيرك كل شيء بل كن مطمئنا متانيا لان الغضب جمره يطيها الشيطان في قلب الانسان حتى يغلي القلب ولهذا تمتفف الاوجات عروق الدم وتخمر العين ثم ينفعل الإنسان حتى يفعل شيئا يندم عليه وإنما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن لا يغضب دون أن ينصيه بتقوى الله أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك ولهذا أوصى غيره وفي غيره هذا الشيء أوصى هذا غيره أن يصوم ثلاثة أيام كل شهر و ان قبل ان ينام و باوصى ابا بمثل ذلك و اما هذا فاوصاه ان لا يغضب اوصاه ان لا يغضب لان النبي صلى الله عليه و وسلم علم من حاله انه غضوب كثير الغضب فلذلك قال لا تغضب والغضب الغضب يحمل الانسان على أن يقول كلمة الكفر على أن يطلق زوجته على أن يضرب امه على أن يعط أباه كما هو مشاهد معلوم ثم تجد الإسلام من ما يتصرف يبرد ثم يندم ندم عظيم وما أكثر الذين يسألون غضبت على زوجتي فطلقت، غضبت عليه فطلقت بالثلاث غضبت على فلان حرمت عليه وما لان فأنت لا فرد. لا تغضب فإن الغضب لا شك أنه أكبر على الإنسان حتى يتصرف تصرف المجانين ولهذا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى لا يبني ما يقول فإنه لا عبرة بقوله لا ولا أثر ولا لقوله إن كان طلاقا فإنه من رأثه لا تطلق إن كان دعاء فإنه لا يستجاب لأنه يتكلم بدون عقل وبدون تصور نسأل الله لنا ورحمة الله وبركاته نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب الحلم والآنات والرفق عن شذات النعوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ عسرهما ما لم يكن اثما فإن كان اثما كان أبعد الناس منه ومن تأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمه الله فينتئم لله تعالى متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل رواه الترمذي وقال حديث حسن إن أخوة الحديث قال المنزل نوع رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب ابنك والحلم والأناف في سياق الأحارية وارد في ذلك نقل عن شجاد بن الأوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن قتله وإذا ذبحتم فأحسنته كتبه على كل شيء يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء يعني أن الله عز وجل شرع الإحسان في كل شيء حتى في القتل حتى في الذبح وغير ذلك من الامور أن تكون محسنا لما تقوم به فإذا قتلتم فاحسنوا القتله وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وذلك ان ازهاق النفوس يكون بالقتل احيانا وبالذبح احيانا فإن كان فيما يحل فهو ذبح ونحر وان كان فيما لا يحل فهو قتل فالذبح والنحر يكون فيما يحل اي فيما يؤخر النحر للابل والذبح لما سواها النحر يكون للابل والذبح يكون فيما سواها فيما سوى الابل والنحر يكون في اسفل الرقبه مما ما يلي النحر مما ما الصدع والذبح يكون في اعلى الرقبه مما ما يلي ولا بدة الذب والنحر لا بدة من قطع الوذجي وهما العرقان الغليظان الذين يجري منهم الدم ويتوزع على بقية البدن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولا ينهر الدم إلا قطع الوذجي واشفى في حل المدفة أو المنحور أن نقطع الوجان أما المري الذي هو مجرى النفس أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس والمري الذي هو مجرى الطعام، فقطعهما أكمل في الذبح والنحر ولكن ليس ذلك بشرط وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكل فيما أمر بقتل. وفيما أضيح قتله ففيما أمر بقتل أمر بقتل الفأر في قتل أقرب في قتل الحية في قتل كلب العقور فتقتل هذه الأشياء وكذلك كل مؤذ فإنه مقتل وعند العلماء قاعدة يقولون ما آذا طبعا قتل شرعا ما آذا طبعا يعني ما كان طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعا وما لم يؤذي طبعا ولكن صار منه أذية فلك قتله لكن هذا الأخير مقيد فلو آذاك النمل في البيت وصار يحتر البيت ويفسده فلك قتله وإن كان منهيا عنه في الأصل لكن إذا آذاك فلك قتله وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعا ولكن يعرض له منه الأذية فاقتله اذا لم تمل الا بالقتل فمثلا اذا اردت ان تقتل فأر وقتلها مستحب فاحسن القتل قتلها بما يزهق روحها حالا لا تؤذها ومن أذيتها ما يفعل بعض الناس يضع لها شيئا لاصقا تلتصق به ثم يدعها تموت جوعا وعطشا وهذا لا يكفي فاذا وضعت هذا اللاصق فلا بد ان تكرر مراجعة هذا هذا اللاصق ومراقبته حتى إذا وجدت فيه شيئا الله ستقنط اما أن تترك هذا اللاصق يومين ثلاثه وتقعد هي الفاره وتموت عطشا او جوعا فانه يخشى عليك أن ان تدخل النار بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امراه في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض المهم ان ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما يقول من إهلافه وأسلافه ومن ذلك الوزغ الوزغ الذي يسمى السام الأبرص يسمى القرع ايضا أيضا اقتله واحرص على أن تقتله أن يموت باول مرة فهو أفضل وأعظم أجرا وايسر له وكذلك بقية الأشياء التي يقتل ومن ذلك من يقتل قصاصا لكن من يقتل قصاصا فإنه يفعل به كما فعل في المقتول ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه قضيه امراه اتاها يهود وكان معها فل فقتلها واخذ الحل لكن كيف قتلها وضع رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني فرب رأسها بين حجرين فأتي إليها وفيها رمق من حياة فقيل لها من قتلت فلان فلان فلان فلان حتى ذكروا اليهود فأشارت برأسها النعم فاخذ اليهود فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نرب راسه بين حجر ودع رأسه على حجر ثم ضرب حجر الثاني حتى معه لان هذا قصار والله عز وجل يقول من اعتدى عليكم فاتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه لكن لو وجب قتله لحرابه حرابه يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس يأخذ الأموال ويقتل الناس فهذا يقتل لكن يقتل بالسيف يقتل بالسيف الا اذا كان قد مثل بمن قتل فيمثل به حسب ما فعل يفعل به كما فعل فإن قال قائل ما تقولون في الرجل اذا زنى وهو محصن فانه يرجم بالحصى بالحجر الصغير حتى يموت وهذا يؤلمه ويؤديه قبل أن يموت فهل يعارض هذا الحديث فالجواب لا لا يعارضه لأنه يحمل على أحد عمره إما أن يراد بإحسان القتله ما وافق الشرق وحينئذ يكون الرجل من إحسان القتله لأنه موافق للشرق وانما ان يقال هذا مستثنى مستثنى ثبت عليه السنه بل دل عليه القران الذي نسخ كلامه وبقي حكمه وجلل عليه ودل عليه طريق السنه فالزان المحصن الذي قد تزوج وجامع زوجته اذا زنى بالله فانه يؤتى به ويوقع حجارة صغيرة اقل من البيضه مثل التمرق تقريبا أفضل قليلا ويضرب يرجم حتى يموت ويتقى المقاطع يعني ما يضرب في شيء يموت به سريعا بل يضرب على ظهره وبطنه وما أسبالك حتى يموت لأن هذا هو الواسط والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ في الشهوة المحرمة وعمت الشهوة جميع بدنه ينبغي أو من الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه وهذا من حكمة الله عز وجل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وليحد احدكم شفرته شفرة اللام للأمر يحد يعني يجعلها حديدة سريعة الخطر والشفر والشفرة يعني إذا كان تذبح فذبح بسكين مشؤوله اي مسنونه بحيث يكون ذلك اقرب الى القط بدون الم وليرح ذبيحته هذا امر زائد على شحذ الشفره وذلك بان يقطع بقوه يضع السكين على الرقبه ثم يجرها بقوه حتى يكون ذلك اسرع من كونه يحرر ويرجد مرتين ثلاثة وبعض الناس ما شاء الله عليهم بعض الناس مرة واحده حتى يقطع الورجين والحلطوم والمري لأنه يأخذ السكين بقوة وتكون السكين جيدة مشهودة فيسهل على الذبيحة أو المنحوره يسهل عليها الموت ومن اراحه الذبيحه أن ان تضع رجلك على رقبتها ضع الرجل على الرقبه وامسك بالراس بالذي اليسرى واذبح بالذي المبنى وحينئذ تكون ماء مضجعه على الجنب الايسر ودع القوارب اليدين والرجلين دعها خلها تتحرك بسهولة لأنك إذا أمسكت بها فإن هذا ضغط عليها، وإذا تركتها تتحرك يديها ولزيها كان هذا أيصب لها، وفيها أيضا فائدة وهو تفريغ الدم في هذه الحركة لانه مع الحركة والاقتراب يتفرغ الدم أكثر وكلما تفرغ هو أحسن واما ما يفعل البعض العام من انه ياخذ بيدها اليسرى وينويها على عنقها ثم يبرك على قوائمها ثلاث رجلا وينسق بها حتى لا تتحرك ابدا فهذا خلاف السنه السنه انك تضع الرجل على الرقبه ثم تدع القوائم تتحرك لان ذلك ايسر لها واشد فراغاً أو تفريغاً للدم، والمحدة أعرف شفرته والذور تبيح. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأعتم قتلة وإذا قتلتم فأعتم زبحة فإن هذا من الذبح والله ما نعم إيش؟ اي اذا قتل الانسان بحد يعني رجم وهو دام او قتل قصاصا فانه يصلى عليه ويجعله بالرحمة بالرحمه والعفو لان الله يعفو عنه ويرحمه اما من قتل كافرا مهتدا فانه لا يدعى له ولا يغفر ان يقتل كافرا مثل لو قتل انسان لا يصلي فإنه يقتل مرتدا كافرا هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن عن المسلمين ولا يدعى له بالرحمه ومن دعاه له بالرحمه فانه امن متبع غير سبيل المؤمنين لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا الى ولو كانوا اولي من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وأما من قتل بحد او قتل قصاصا فانه يغسل ويكفل ويصلى عليه ويتم مع المسلمين ويجعله بالعفو والرحمه والمغفره فقد مسائل المسلمين إذا كنت لا تستطيع ان تذبح الا بربط اليد والجن فلا باس بحاجه مثل ما كانت في البعير اذا اردنا ننحر البعير نعقل اليد اليسرى نعقل اليد اليسرى وتقف على ثلاث قوائم ثم ياتيها الناحر من الجانب الايمن فينحرها ثم تسقط على الايسر تسقط على الجانب الايسر لان اليد اليسرى معقوله ما في شيء تعتمد عليه فتسقط على الجنب الايسر بعد ان تذبح وتترك ترقص بقوائمها حتى تموت البقرة تذبح ذبح تضجع اولا ثم تذبح كما تذبح الشاي فاذا كنت لا تستطيع ان تذبحها وارجلها مطلقه فلا بأس تربطها حتى تتمكن من ذبحها و حسب الحابق، رجم الزانب ان كان الناس كثيرين، فرمه مرة واحدة بحجر، ثم انصرف لتفسح المجال لغيره. أما إذا كانوا قليلين فليرسلهم حتى يموت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى داب العفو والإعراض عن الجاهلين قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الْأُمُورِ عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك وكان شد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عدي ليل ابن عبد كلال إذ عرضت نفسي على ابن عدي ليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما اردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعارف فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالأرجو أن يخرج الله من أصنابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه بسم الله الرحمن قال المؤمن النووي في كتابه لعلى الصالحين باب العفو والإعراض عن الجاهلين ثم ساق آيات تكلمنا عليها سابقا في أبواب سبقت ثم ذكر حديثة عشر رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم أشد من يوم احد لأن يوم احد كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد كان غزو غزوه غزاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تجمعت قريش لغزوه لأن من من النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل من قتل دعامائهم في فجر لأنهم قتل في فجر وهي في السنة الثانية قتل من دعامائهم أناس لهم شرف وجاء في قريش وفي شوال من السنة التي تليها ويكتارثه استمعت قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع بنو النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه هل يخرج إليهم أو يبقى في المدينة؟ فإذا فإذا دخل المدينة قتل. فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بدرا أشاروا عليه أن يخرج إليهم. فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام في نحو ألف مقاتل إلا أنهم خزل نحو ثلث الجيش لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالله وقالوا لو نعلم القتال اتبعنا فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في نحو السبعين أثناء ورتبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن ترتيب في سفك جبل احد وحصل القتال وانهزم المشرفون في أول النهار وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلا غامياً يحمون ظهور المسلمين ولما رأى هؤلاء الغنائم أن المسلمين هزموا المشركين وصاروا يجمعون الغنائم قالوا لننزل من هذا حتى نساعد المسلمين على جمع الغنائم غنمها فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبيد ذكرهم ما قال رسول عليه صلى الله عليه لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعهم في هذا المكان قال لا تفرقوا مكان ولا تتعدوا سواء لنا أو عليه لكنهم عفى الله عنهم تعجر ونزل اكثره فلما راى فرسان قريش أن المكان مكان الرماه خاليا كروا على المسلمين من الخلف ومنهم خالد بن الوليد وعكرمه بن ابي جهل اللذان أسلم فيما بعد وصار فارسين من فوارس المسلمين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء جاء دخلوا على المسلمين من خلفهم واختلطوا بالمسلمين واستشهد من المسلمين سبعون رجلا على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزه بن عبد المطر عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه ويجله وحصل على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف على وجهه وفاطمة تغسله تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف أحرقت حصيرا يعني فصافا من ساعة النخل وذرت عليه حتى وقف وكسروا رباعية عليه الصلاة والسلام وحصل من البلاء ما حصل حصل بلاء عظيم قال الله تعالى فيها ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يومك وجمعه فباذن الله ونعم المولى ونعم النصير ما دام الامر باذن فهو خير وحصل في هذا ما حصل من الشده على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وحملوا الشهداء الى المدينة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردوا إلى مصارعه إلى المكان الذي استشهدوا فيه ودفنوا هناك ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم وأرضاه فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة لما سألت هل مر عليك يوم أشد من يوم عرد؟ قال نعم وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا في مكة ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف ليبلغ كلام الله عز وجل ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفها من أهل النهجة اجتمعوا هم وسفاءهم وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي عليه الصلاه والسلام وجعلوا يرمونه بالحجاره يرمونه بالحصى حتى اذموا عقبه صلى الله عليه وسلم وخرج خرج مغموما مهموما ولم يفظ إلا وهو في قرن الثعابر فرفع راسه فاضلته امامه فرفع راسه فاذا في هذه الغمامه جبريل عليه السلام وقال له هذا ملك الجبال يقرئك السلام فسلم عليه وقال ان ربي ارسلني اليك فان شئت ان اطبق عليهم يعني الجبلين تعال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه وبعد نظره وتأمنيه في الأمر قال لا لأنه لو اطلق عليهم الجبلين هلكوا لا وإني لأرض أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء وهذا الذي حصل أن الله تعالى أقرج من أصلاب هؤلاء المشركين الذين آلوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأذية العظيمة أخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهذا يبين أن الرسول عليه الصلاه والسلام حصل له أشد مما حصل فيه وحصل له أنواع من الاذى لكنه صادق، ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم ساجدا تحت الكعبه يصلي لله والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل أبيه فيه ما قتله وكان ساججا فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم اذهبوا إلى جذور آل فلان فأتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو ساجد فذهبوا وآتوا بسلا الجذور الناقه والرسول عليه الصلاة والسلام ساجد تحت الكعبة فوضعوه على ظهر إهانة له وإغابة له فبقي عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى جاء بنت فاطمة رضي الله عنها وألقت السلام عن ظهره فقال إن السجود لما سلم رفع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى على هؤلاء الملئين من قريش فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى شد الأداء ومع ذلك يعفو ويصفح ويتعنى ويترجى فبلغه الله ولله حمد مراده, مراده وحصل له النصر النصر مبين المؤذر هذا لا ينبغي الإنسان أن يصبر على الأداء لا سيما إذا موضي في الله فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا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 ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امراه ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله وما ميل منه شيء قط فينتقم من صاحبه الا ان يمتهك شيء من محارب الله تعالى فينتقم لله تعالى رواه مسلم وعن آلة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه آرابي فجبده, ج... فجبده بردائه جبدة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة ثم قال يا محمد بر لي مما لله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فربه قومه فأجمعوا وهو يمسح الدمعا وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصراخ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه الله في رياض الصالحين في باب العفو والاعراض عن الجاهلين منها حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب احدا لا فادما ولا غيره بيده الا ان يجاهد في سبيل الله وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم انه لا يضرب احدا على شيء على شيء من حقوقه هو الخاص به لأن له أن يعفو عن حقه وله أن ياخذ بحقه، ولكن إذا انتهكت محارم الله فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك ويكون أشد ما يكون اخذا بها لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أقد العفو، وما عفا من أحوال الناس وأخلاقهم، ويعرض عنهم إلا إذا تهت محارم الله، فإنه لا يقدر يقر أحد على ذلك. ومنها من لحري الساقها قصة هذا الأعرابي. الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبه النجرانية غليظه الحاشية فجبله يعني جذبه جذبا شديدا حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة الجذب فالتفق فإذا هو يقول أقلب يطلب منه عطاء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء فانظر إلى هذا الفلق الرفيع لم يوبخ ولم يضرب ولم يكهر بوجهه ولم يعبس، بل ضحك عليه صادق والسلام وأمر له بعطاء فانظر إلى هذا الفلق الرفيع لم يوبخ ولم يضرب ولم يكهر بوجهه ولم يعبس. بل ضحك عليه الصلاة والسلام ومع هذا أمر له بعطاء ونحن لو أن أحدا منا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه لقاتلناه ضارفناه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم فإنه تفت إليه وضحك إليه وأعطاه العطاء وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون داسعة وإذا اشتد الناس أن يسترقي هو وسئل معاولة رضي الله عنه بما سست الناس أو بما سست الناس لأن معاوية معروف بالسياسة والحكمة فقال أجعل بيني وبين الناس شعر إن جلبوها تبعتم وإن جلبتها تبعوني لكن لا تنقطع يعني منه من السهل الانقياد لأن الشعر إذا جعلتها بينك وبين صاحبك إذا جذبها آدمة جذب انقطعت لكن حسن سياسة رحمه رضي الله عنه كان يسوس الناس بهذه السياسة إذا راهم مقبلين استقبلهم وإذا راهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما في سياسته رفيقا حليما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نسأل الله تعالى أن يزلقنا وإياكم كسنا آجاب واسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا هذا حديث يدل على أهمية الاقتداء بالإمام وأن الإمام لم يجعله الله عز وجل إماما لا يقتدى به لأن هذا اعني عدم الاقتداء به ينافي كونه إمام فإذا كبر فكبر ولا تتأخر عنه لا تتسوق ولا تتفث إذا كبر فبادر بالتكبير من أجل أن تدرك فضيلة تكبيره الإحرام ولا تكبر حتى يكبر لأنه يقول إذا كبر إذا انتهى من التكبير فكبر قال العلماء فلو شرع بتكبيره الإحرام قبل أن يتمم الإمام التكبير فإن صلاته لا تنعقد وتكون باطلة وأما من تأخر يتسوك أو يدعو أو ما أشبه ذلك فإنه يفوته فضل تكبيره الإحرام فأنت من ما يكبر إمامك تكبر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لأجل أن لا يتأخر الناس ويتوانوا عن الدخول مع الإمام من أول الصلاة واختلف العلماء في قول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مفتوبة فقيل المعنى يرحموك الله فقيل المعنى لا تبتدئ الصلاة بعد الإقامة إلا الصلاة الحاضر وقيل المعنى لا صلاة ابتداء ولا اتماما وعلى هذا القول الثاني إذا شرع المؤذن في الإقامة فاقطع الصلاة ولكن القول الصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة فإن كنت في الرقعة الثانية فأتمها خفيفة وإن كنت في الركعه الأولى فاقطعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعه من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإذا ادركت ركعه قبل أن تنهى عن الصلاة فأنت أدركت الصلاة كملها، واما وأما إذا كنت ادركت الأولى فقطعها وادخل مع الإمام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد ولا تقول سمع الله لمن حمده وأما من قال من العلماء إنك تجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما يجمع بينهما الإمام والمنفرد فإن قوله ضعيف لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم قولوا سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فإننا نصلي قياما وإذا صلى قائدا فإننا نصلي قعودا ولو كنا قادرين على القيام وهذا يدل على أهمية الابتجاء في يعني لو مثلا فرضنا رجلان أحدهما أقرأ من الثاني لكن الأقرأ لا يستطيع طيام فصلى قاعدا فإن الثاني يصلي قاعدا ولو كان قادرا على طيام وكذلك لو فرضنا الإمام دخل الإمام المسجد ولم يستطع عن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا وكل الجماعة ولو كانوا عشر صفوف أو أكثر يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام لأن رسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه جالسا فقاموا فأشار إليهم ان يجلسوا فجلسوا وصلوا جلوسا تبعا ومن ما يدل على أهمية تبعية أن الإمام إذا قام عن التشهد الأول ناسيا وجب على الناس أن يتبعوه على المأمومين ولو ترك التشهد لأنهم يتبعون إمامه ويدل لذلك ايضا أنك لو دخلت مع الإمام في صلاة العصر في الرعكات الثانية فإنك تجلس معه إذا جلس التشهد الأول وجلوسك هذا ثلث في غير محله لأنك أنت بركت الأولى قام هو إلى الرابعة فإنك تقوم وقيامك هذا ليس في موضعه لأنك يجب عليك أن تشاهد التشهد الأول فأنت الآن شئ أنظر تركت في محله وتشاهدت في غير محله كل هذا من أجل متابعة الإمام قال الشيخ الاسلامي من رحمه الله ومن ذلك إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة وأنت ترى جلسة الاستراحة و當 يجلس ولكن إمامك لا يجلس فلا تجلس من عجل تمام المتابعه وإذا كان الإمام يرى الجلسة وجلس وان ترى الجلسة فاجلس تبع الإمام فتكون تترك الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة إذا لم يجلس امامه تبعا له وتجلس إذا جلس تبعا له ولو كنت لا ترى ذلك وما قاله رحمه الله هو الحق لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وأنت إذا جلست وهو قائم فقد اختلفت عليه أما اختلاف النية بين الإمام والمؤمون فلا بأس به فلو صليت العصر خلف من يصلي الظهر فلا بأس ولو صليت العشاء خلف من يصلي المغرب فلا بأس ولكن إذا سلم من الثالثة تقوم وتأتي بالراجع، ولو كان فاتت صلاة الفجر مثلا ودخلت وجدت شخصا يتنفل يصلي راتبه الفجر فصليت معه بنية الفريضة وهو نافلة فلا بأس فاختلاف النية لا يضر، الذي يضر هو اختلاف الفعل أن تفارقه في أفعاله. والله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهم ويل تاتي في القران كثيرا ومعناها الوعيد الوعيد بالويل والسبور لمن فعل كذا وكذا فهي كلمه وعيديه لمن فعل ما يذكر هنا يقول وين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم يصلون لكنهم ساهون عن صلاتهم غافلون عنها لا يقيمون حدودها ولا ياتون بواجباتها ولا يتوقعون عن مفسداتها فمن ذلك اي من اضاعه الصلاه ان يفرط الانسان في الوضوء فلا يتوضا على الوجه المطلوب منه والوضوء ذكره الله تعالى في كتابه فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايدياكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه اربعه اعضاء لا بد من تطهيرها الوجه واليدان اليمنى واليسرى والراس والرجلان اليمنى واليسرى ولا بد لتطهيرها من إزالة في ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب منزيل الإنسان قبل أن يتوضأ ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من عجين أو صمر أو غير ذلك وذلك لأنه إذا لم يزل هذا فإنه لا يصدق عليه أنه غسل العضو لأن ما تحته لا يصل إليه الماء ولهذا قال العلماء من شرط صحة وضوء الوضوء من شرط صحة الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلا أنه يخفف في الرأس مثل ان يكون على رأس المرأة كنة أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يضر ولا يمنع الصح فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حجة الوداع ملبدا اي واضعا عليه شيئا يلبده ويخفف انتفاشا من الصمغ أو نحو ولأن طهارة الرأس طهارة مخففة بدليل أن الله إنما أوجب المس في دون الغسل حتى وان لم يكن عليه شعر فإن الواجب مسحه لا غسله واجاز المسح على العمامه للرجل وعلى الثمار للمراه وهذا كله يدل على ان طهاره الراس مخففه فلهذا لا باس إذا كان على راس المراه حنا او شبهه مما يمنع وصول الماء فإن ظهرتها تصل أما ما يوصل فإنه لا يجوز أن يكون هناك ما يمنع وصول الماء إلى العضو إلا في حال الضرورة كإنسان بيده جرح ووضع عليه لزق أو وضع عليه دواء له جرم أو ما أشبه ذلك فهذا ضرورة ويمسه بدلا من غسله واذا جرى عليه الماء وعمر الانسان عليه كفى اذا كان الماء لا يضره لكن لا بد من وجود هذا المانع فلا بأس فالوضوء امره عظيم وشانه خطير والذين يتهاونون بالوضوء هم من الذين سهوا عن صلاته لان الوضوء شرط لصحه الصلاه والذين يتجاوزون في وضو أيضا هم على خطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز ثلاث غسلات ويجوز أن يوصل بعض الاعضاء مرة وبعض الاعضاء مرتين أو ثلاثة, أو ثلاثة كما جاء في السنة والوضوء له فائدة عظيمه وهي تطهير الجسد وتطهير القلب فإن الإنسان إذا توقع فرق خلق من أعضائه مع آخر قطرات الماء ثم إذا فرغ وطهر نفسه بهذا الماء فإنه يشرع له أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ليتم له تطهير الباطل كما تم له تطهير الضعف واللهم ورسول نعم هل إيش؟ إينها؟ يعني من الخرقة المشوهة على جرح أو على كسر ليست كالجوار هذه تمسح في الحدث الأصغر والأكبر ولا يشترط أن توضع على قهارة وليس لها مدة وتمسح جميعها بخلاف الجوارب فانه لا بد ان تضرى على طهاره ويتمسح الا في الحدث الاصغر ولها مده محدوده وينسخ اكثر ظاهرها ولا يجب ان يمسح جميعها فبينهما فروق بارك الله فيكم بسم في الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقلا المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب العفو والإعراض عن الجاهلين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم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 إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه رحيم. نقل أن رحمه الله في ديار الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين أنا في المسعود رضي الله عنه قال كاني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتي نبيا من الأنبياء ضربه قومي حتى ادموا وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا من علم الانبياء وصبرهم على اذى قومهم وكم نال الانبياء من اذى قومهم قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واؤذى حتى أتهم مسنه فهذا النبي عليه الصلاه والسلام الذي ضربه قومه حتى ادم وجهه يقول اللهم وفق لي فإنهم فانهم لا يعلمون وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين لكن حصل منهم مغاضبه مع نبيهم ففعلوا هذا فعلوا هذا معه فدعاهم إذ لو كانوا غير مسلمين لكان لكان يدعو لهم بالهجاية فيقول اللهم ما في لكن هذا الظاهر أنهم كانوا مسلمين والحق حقه له أن يسمح عنه وله أن يتنازل عنه ولهذا كان القول الراجح في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تاب أن توبته تقبل ولكنه يقتب وأما من سب الله ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتب وليس هذا يعني أن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من سب الله بل سب الله أعظم لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه لمن تاب منه, منه. فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفى عنه أما الرسول عليه الصلاة والسلام فوقت مات فإذا سبه أحد فقد انتهى حقه فإذا شاب فإن الله يتوب عليه كفره الذي كفر بسبب سبه ولكن حق الرسول باقي يقتل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس ليس الشديد بالصرعه يعني ليس القوي السرعة الذي يصارع الناس إذا صارعهم والمصارعه معروفة وقد وهي من الرياضه من الرياضه النبويه المباحه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم صارع ركان بن يزيد وكان هذا الرجل لا يسرعه أحد فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فه فهذا الصرع الذي إذا صارع, صارع الناس صرعه ليس هو الشديد حقيقة لكن الشديد الذي يصرع غضبا إذا غضب غلب, غلب, غلب, غلب, غلب غضبهم ولهذا قال وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد لان الغضب جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم فيغره جم كان اوليا ملك نفسه وإن كان ضعيفا غلبه الغضب وحينئذ ربما يتكلم بكلام يندم عليه او يفعل فعلا يندم عليه ولهذا قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب قال, قال أوصني قال لا تغضب فبدا أميران وهو يقول لا تغضب لأن الغضب ينجد عنه احيانا مفاسد عظيمه ربما سب الإنسان نفسه أو سب دين أو سب ربه أو طلق زوجته، أو كسر إناء أو أحرق, أو أحرق ثيابه كثير من الوقاية تصدر من بعض الناس إذا غضبوا كأنما صدرت من المجموع ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه ثم طلق زوجته فإنها لا تطلق لأن هذا حصل عن غلبة ليس عن اختيار والطلاق عن غلبة لا يقع كطلاق مكرر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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب احتمال الأذى قال الله تعالى والكاظمين عليهم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور قال رحمه الله تعالى باب احتمال الاذى قال الله تعالى والكاذمين الرئيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني فوحسنوا إليهم ويسيئون إلي وأحلموا عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصبر على الأذى هو ما يتعذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذات والأذى من ما يكون في أمر ديني أو أمر دنيوي فإذا كان في أمر ديني بمعنى أن الرجل يوذى من أجل دينه كان في هذا الصبر على الاذى أسوة بالرسل الكرام عليه الصلاة والسلام لأن الله يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصر أودوا حتى أتاهم الله عز وجل والإنسان إذا كان معه دين وكان معه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فلا بد أن يؤذى ولكن عليه الصبر وإذا صبر فالعاقبة للمتقين وقد يبتل المرض على قدر دينه فيسلط الله عليه من يؤذيه امتحانا واختباراً كما قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني إذا أود الله من جهة دينه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته للخير جعل هذه فتنة كالعذاب فنكص على عقبيه والعياذ بالله فقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو اخسام مبين يعني بعض الناس يعبد الله على طرف ليس عنده عبادة متمكنا فإن أصابه خير ولم يعفيه فتنة ولا أذية استمر مشى واطمئن وإن أصابك فتنة شبهه أو أذية أو ما أشبه ذلك انقلب على وجهه وعياره بالله خسر الدنيا والاخره فالواجب الصبر على الأدى في ذات الله عز وجل وأما الأدى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس فأنت بالخيار ان شئت فاصدر وإن شئت فخذ بحقك والصبر أفضل إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمرار في العدوان فالأخذ بحقك أولى ولنفرض أن لك جارا يؤذيك بأصوات مزعجة أو دق الجدار أو إيقاف السيارة أمام بيتك أو ما أشبه ذلك فالحق إذا لك لم يؤذك في ذات الله فإن شئت فاصدق وتحمل وانتظر الفرج والله سبحانه وتعالى يجعل لك نصيرا عليه وإن شئت فخذ بحق لقول الله تعالى وَلَمَنْ امْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ سَبِيلٍ ولكن الصبر أفضل ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي فحينئذ الأفضل أن يأخذ بحقي ليرجعه عن ظلج ثم ذكر المالك رحمه الله حديث أبي هريره ذكر ايتين سبق الكلام عليهما والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن نعزم الأمور وسبق الكلام عليه ثم ذكر حديث أبي هريره رضي الله عنه في رجل قال له قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنني قراثة أصلهم ويقطعون ويقطعونني، ووصلوا إليهم ويسيئون إليهم وأحلموا عليهم ويجهلون عليهم يعني فماذا أصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تسفهم الملي ولا يزال ولا يزال عليك ولا يزال لك من الله ظهير عليهم يعني ناصر ينصرك الله عليهم ولو ولو في المستقبل لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصرن قريهم لكن يقطعونهم ويستن إليهم فيستن إليهم ويحم عليهم ويعرف ويصح ولكن يشلون عليهم يزدادون فهؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام كأنما تصفهم المل المل الرماد الحار وتصفهم يعني تلقمهم إياه في أفواههم وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم وليس الواصل لرحمه من يكافئ من وصله ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت قحمه وصلها هذا هو الواصل حقا فعلى الإنسان يصدر ويحتسب على عدية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم فلا يزال له من الله طهير عليه وهو الرابح وهم الخاسرون واتقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاة في الدين والآخرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فأبو الرضم إذا انتهكت الشرح والانتصال لدين الله تعالى قال الله تعالى ومن يعرض الحرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وفي الباب احاديث منها, وفي الباب أحاديث منها عن عقبه بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجه متفق عليه قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهكت شعائر الله عز وجل حرمات, حرمات الشر والغضب له عدة أسباب منها أن ينتصر الإسلام لنفسه يفعل, يفعل أحد معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه وهذا منهي عنه هذا الغضب منهي عنه لأن, لأن رجل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أوصني قال لا تغضب فردد مرارا يقول أوصني وهو يقول لا تغضب. والثاني من اسباب الغضب الغضب لله عز وجل في أن يرى الإنسان شخصا ينتهي حرمات الله فيغضب غائرة لدين الله وحمية لدين الله فإن هذا محمود ويثاب الإنسان عليه لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان هذا من سنة ولأنه داخل في قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله أن يجدها الإنسان عظيما وأن يجد انتهانها عظيما فيغضب ويسال لذلك حتى يفعل ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ثم لك المعلف آية ثانية وهي قوله تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامه يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامه والمراد بنصر الله نصر دينه فإن الله سبحانه وتعالى بنفسه لا يحتاج إلى نصر هو غني عن من سواء. لكن النصر هنا نصر دين الله بحماية الدين والدب عنه والغيظ عند انتهاكه وغير ذلك من أسباب نصر الشريعة ومن هذا الجهاد في سبيل الله القتال لتكون كلمة الله العليا هذا من نصر الله وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمري ينصركم ويثبت أقيامكم ينصركم على آذاكم ويثبت أقيامكم على دينه حتى لا تزلوا فتأمل الآن إذا نصلنا الله مرة اثابنا مرتين ينصركم ويثبت أقيامكم ثم قال بعدها والذين كفروا فتعسن لهم وأضل أعمالهم يعني أن الكافرين امام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس وهو الفسراء والذل والهوان واضل اعمالهم يعني تكون يكون تدبيره تدميرا عليه تكون اعمالهم ضاله لا تنفعهم ولا تدعون بها ثم ذكر عقبه عقبه بن عامر البدري رضي الله عنه أن رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام يقول هما رأيت غضبا في موعدة قط أشد مما غضب يومئذ وقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجد منفرين يعني منفرون الناس عن دين الله وهذا غطل لم يقل للناس لا تصلوا صعف الفجر لكنه نفرهم بفعله في التطوين الذي, الذي هو خارج عن السنة فنفر الناس وفي هذا اشاره الى ان كل شيء ينفر الناس عن دينهم ولو لم يتكلم الانسان بالتنفير فانه يدخل في التنفير عن دين الله ولهذا كان رسول عليه الصلاه والسلام يجاري في الامور الشرعيه فيترك ما هو حسن لدرء ما هو اشد منه فتنه وضررا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم هم أن يبني الكعبة على قواعد إفراهيم ولكن خاف من الفتنة فترى كذلك وكان يصوم في السفر فإذا رأى أصحابهم صائمين وشق وقد شق عليهم الصوم افطر ليسهل عليهم فكون إنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضا وإقبال بدون محذور شرعي فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام والشاهد من هذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الذي فعله هذا الإمام وفي أيضا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب عند الموعظه لانتهاك حرمات الله وقد قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ثم قال عليه الصلاه والسلام أيكم ان امن الناس فالدوش يعني فليخفف الصلاه على حسب ما جاءت به السنه فإن من, فان من ورائه الضعيف والمريض ودل الحاجة في المامومين ضعيف ضعيف البنيه ضعيف القوه فيهم مريض فيهم ذو حاجه قد وعد أحد يذهب إليه أو ينتظر احدا أو ما أشبه ذلك فلا يجوز للإمام أن يثقل في الناس أكثر مما جاء في السنة وأما صلاة في الناس بحسب ما جاء في, السنة ما جاء في السنة فليفعل غضب من غضب ورضي من رضي والذي لا ترضيه السنة فلا ارضاه الله السنة تتبع ولكن ما زاد عليها فلا وال في هذه الحال أو في هذه المساله ينقسمون الى ثلاثه اقسام قسم مفرط يسرع سرعه تمنع المامومين فعل ما يستن وهذا مخطئ واثل ولم يؤدي الامانه التي عليه وقسم مفرط اي زائد يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه فتجده يثقل القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجنس بين السجدين وهذا أيضا مختل ظالم لنفسه والثالث يصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا خير الأقسام وهو الذي قام بالامانه على وجه الأكبر والله مرحبا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأخادية في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد ستر سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية. أن قريش أهمهم المرأة الم. قريش المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا من يجترئ عليه إلا وسام بن زيد حذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه مسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاحتطب ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطات يدها متفق عليه يقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهت شر الله عز وجل وسبقنا الكلام على الآيات التي صدر بها المؤلف هذا هذا الباع وأما الأحاديث فمنها حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم من سفر فوجدها قد سترت سهوة لها في قران فيه تماثيل يعني فيه صور فهتكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله يعني المصورين فهم اشد الناس عذابا لانهم ارادوا ان يضادوا الله سبحانه وتعالى في خلقه في تصويره